Ya Ya Ya Ya يا الذلّة والجبروت يا باري الملك والملكوت يا يُنُسَفِي بطن الحوت ونَجَيْتَ مُوسَى فِي التَّابُوتِ سُبْحَانَكَ, سبحانك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 ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوادك طلبي وقربك غاية سؤلي o Fimuna, Jantika Ruh, Himora, Hati, O Indakadawa, O Islandii, O Shifa. وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي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 فجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك واخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك ورضيت بقضاء ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك